علَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى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 كبرا فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمت ضيذا إن هي إلا أسماء سميتها أنتم وأباؤكم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 وَإِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أشأكم من الأرض وإذ أتتم أجن و إذ أتتم أجنات في بطون أمهاتكم